وصل على محمد في كل وقت وحين أما بعد أحبة الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني وإياكم في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة الكرام لقاءنا اليوم هو عباره عن إجابة إجابة على سؤال كبير وهو لماذا الحرج من القرآن والسنة ممكن حد يقول لي يعني ليه المبالغة دي مين الله يبقى محرج من القرآن والسنة ده احنا مؤمنين ده احنا مسلمين يعني مين الله يبقى مسلم ومؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتحرج من القرآن والسنة لا يا أخي للأسف الشديد يا أخت الفاضلة للأسف الشديد يا ناس يعني سبحان الله العظيم للأسف الشديد هناك من المسلمين اليوم من يجد حرج في تطبيق بعض الأمور من القرآن والسنة للأسف الشديد إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى وهنشوف دلوقتي زي إيه هنشوف نمازج وأمثلة زي إيه عشان نحدش يقول إن إحنا بنبالغ والكلام ده كله لكن قال ربك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما آه. انت خدت بالك ربنا بيقول ايه فلا وربك ربنا بيقسم للمصطفى صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون آه. يعني اللي بيجد في نفسه حرج من تطبيق بعد أوامر القرآن والسنة هذا لا يؤمن هذا غير مؤمن هذا عنده نقص في الإيمان لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم آه يا سلام شوف الإمام بن القيم رحمة الله عليه هنا بيقول لك يقول لك تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام إسلام والرضى بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام إيمان وعدم وجود الحرج في النفس من ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ها مقام إحسان يا سلام ما فيش كلام أجمل من كده طيب تعالوا نشوف عشان محدش يقول لي انت ليه مبالغ أوي ده, ده شريعتنا في ناس تحرج من تطبيق الشريعة بتاعتها أنا أقول لك أيوة لأسف الشديد تعالوا نشوف كده نمازج أول موقف وأول نموذج وأول أمر من الشريعة في القرآن الكريم ماذا قال ربك في كتابه الكريم قال لمن يدخلون بيوتا غير بيوتهم أمرنا أن نستأذن يعني أنا مثلا رايح أزور واحد صديقي طبعا مش هينفع روح ضرب الباب وداخل كده ما ينفعش لازم استأذن الأول عشان أدخل حتى لو لقيت الباب مفتوح مش هينفع روح داخل كده سلام عليكم من نسا اللي هنا مش هينفع لازم استأذن الأول ها حتى تستأنثوا وتسلموا على أهلها طيب فإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا طيب أنا النهاردة بالله عليك أنا عايزك تتخيل كده واحد رايح أزوره أهو أول أمر هم الأمور اللي اللي بيجد فيها حراج واحد أنا رايح أزوره خبطت عليه ورح قال لي والله معلش ارجع مش, عايز مش عايزك تزورني النهاردة معلش ربما يكون بيته غير مهيئ للزيارة ربما يكون عنده حد مريض في بيته ربما هو يكون نفسه مريض وما عندهش استعداد لمقابلة حد فيوم يقول لي معلش والله من فضلك ارجع لان انا النهاردة ما عنديش استعداد للزيارة آه. طب لما هو يقول لي كده انا بقى اعمل ايه آه مش عايزنا عايز زوره ده ما بيحبنيش لكن لو فلان اللي كان جاله كان دخله وكان رحب بيه هو طول عمره ما بيطقنيش آه يفضل بقى ايه سوق الظن يشتغل عندي مش فده ده خطا يا اخواني الكرام ده ربنا بيقول ثقيل لكم رجعه فرجعه هو ازكى لكم هو افضل لك واكرم لك انك انت لو رحت زرت حد وقال لك ارجع بطريقه مهذبه ولطيفه حسب الشرع ها انك ترجع ليه اولا ربما يكون في حد في البيت مريض زي ما قلت لك فانت كده يعني خففت عنه ورفعت الحرج وما اذتهوش وربما يكون في ظروف أخرى نحن لا نعلمها انت بتعرفش ايه ظروف البيت فبالتالي انت كده هو اذكى لك ده افضل لك انك ترجع لو لو قالوا لك ارجع ده أمر محرج بالنسبة بالنسبة لايه بالنسبه للزائر والمزور يعني انا مثلا لو جالي حد وانا مش عايز ازوره دلوقتي ها هقول له ارجع أنا هبقى محرج ان انا أقول له ارجع اقول لك لو قلت له ارجع هيزعل مني لو قلت له عد أنا لا ارغب في زيارتك الآن وقلتها لو ب... وقلتها له بطريقه لطيفه ومهذبه ربما يغضبوا مني أنا هخاف أقول كده الحسن يزعل مني وهو نفسه وهو نفسه لو هو سمع مني الكلام ده هيزعل يقولك آه مش عايز نزوره ويفضل بقى إيه سوء الظن ووساوس الشيطان تجول في خطره ليه الحرج من ده؟ المفروض لا أنا أبقى محرج ولا هو اللي جاي لي يبقى محرج لأن ربنا سبحانه وتعالى اللي أمر بداه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي دلنا على ده خلي بالك في بداية الصورة اللي نزلت فيها الآية دي بتاعت يا أيها الذين آمنوا إذا يعني دخلتم بيوتا غير بيوتكم فاستأنسوا يعني أمرنا أن احنا ما ندخلش إلا لما نستأذد في هذه الصورة في بدايتها ربنا سبحانه وتعالى قال إيه هي أولا اسمها صورة النور هذه واحدة التانية ربنا سبحانه وتعالى قال فيها إيه صورة أنزلناها وفرضناها العلماء قالوا وفرضناها يعني كل امر جاي في الصورة دي فرد حكمه واجب فرض وكل نهي حكمه يعني يجب الابتعاد عنه يبقى ايه صورة انزلناها وافرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون اهه يبقى الاوامر اللي في الصوره دي هي أفضل ليك لو اتبعتها يبقى لما انا النهارده اروح ازورك وانت تقول لي ارجع المفروض ان انا ما ازعلش واحد يقول لي ما هو طبعا يعني لانه المفروض ان انت قبل ما تيجي تزورني ترفع سماعه التليفون وت... وتقول ان انا جاي ازورك بكره هبقى مستعد ايوه افرض ان انت مستعد لزيارتي بعد ما است منك وحصل ظرف طارئ عندك مش هتقدر تستقبلني في بيتك ولا هيسمح يعني نفسيتك او أي حاجة ظروفك مش تسمح ان انا ها لما تقول لي ارجع، المفروض أن أنا ما زعلش. لما أنا روح لك وتقول ارجع، المفروض أن أنا ما زعلش. وإنت ما تحرجش إنك تقول لي ارجع. فيجب ألا نتحرج من هذا الأمر. أدي أمره عشان الناس بتقول إيه؟ إحنا ليه يعني إلا يخلينا نحرج؟ انتوا مبلغين قوي ومتشددين قوي. لا أدي أمره. الأمر الثاني، تعال شف نموذك تاني. أمر بنحرج منه في السنة، موجود في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إيه هو الأمر ده؟ <تصفيق> أولا أبل مقولك إيه هو الأمر ذا معروف أن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي ثلاث أشياء إما سنة قولية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة فعلية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة تقريرية يعني فعل فعله الصحابة وأقره المصطفى صلى الله عليه وسلم سنة القولية يعني إيه؟ يعني أحاديث المصطفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يرسل الله كذا كذا مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت دي سنه قوليه خلاص طب السنه الفعليه شيء كان يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم زي ايه زي المحافظه على سنة الفجر كان النبي لا يترك سنه الفجر لا في سفر ولا في حضر كان النبي يحافظ على الوتر من الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ثلاث صيام ثلاث أيام من كل شهر عربي 13 14 15 أو وكان يصوم الاثنين والخميس كان يصوم التسع الأول منذ الحجة يعني هناك سنن فعلية فعلها رسول الله وهناك سنن تقريرية يعني فعل الصحابة عملوا قدام الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول سكت ما نههوش وقال له كده غلط يبقى دي سنة تقريرية تعال النهاردة أنا هدي لك بقى نموزج من السنة إحنا بنتحرج في تطبيقي وهو يندرج تحت السنة الفعلية للمصطفى صلى الله عليه وسلم إيه هو الأمر ده وبدون حرج لقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة كانت أول زيجة للمصطفى تعال نقارن كده ها بينه وبينه يلا أول زيجة للمصطفى وثالث زيجة لخديجة يا سلام أول زيجة للمصطفى وثالث زيجة لخديجة أول جوازة للنبي وثالث جوازة لخديجة يعني محمد صلى الله عليه وسلم كان كان الزواج الثالث او كان الرجل الثالث في حياة خديجة تزوجت قبله برجلين أدي واحد التانية كان المصطفى صلى الله عليه وسلم عمره أنذاك 25 سنة خديجة 40 سنة يا الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذاك فقيرا وكانت خديجة غنية طبعا المقارنة التالتة دي يعني طبعا لا تجوز في أي حق أي أحد ليه لأن طبعا الاختلاف في الطبق ما بين الزجين بيعمل مشكلة لكن النبي صلى الله عليه وسلم له وضع خاص في هذه بالذات لكن تعالى هنا معايا في موضوع أول مقارنة اللي, هي إيه؟ اللي هو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم الزيجة الثالثة في حياة خديجة دائما الرجل كده لما تيجي تعرض عليه النهاردة يلا عايز تتجاوز طب في فلانة هي أرملة وصغيرة مش هقولك كبيرة يا سيدي صغيرة وأرملة وكمان يا, يا أرملة يا مطلقة وعلى خلق وعلى دين وتقية وبفضل الله سبحانه وتعالى من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فظفر بذات الدين إيه رأيك عم الحاج؟ مطلقة لا شوف بكر الأول أرملة إلا خلينا أخذ أرملة عمل حاجة مليش دعوة بالكلام ده كله ليه هتقول لي ما هو برضو الرسول صلى الله عليه وسلم لما جابر بن عبد الله راح يتجاوز قال له هل تزوجتها بكر فجابر بن عبد الله ساقا له الأسباب قال له أنك جاوزتها ايه اتجاوزتها مش بكرة ليه عشان خاطر يعني يا رسول الله تكون عندها خبرة في شؤون البيت وأنا عندي منات صغار تعينهم على المنزل وعلى شؤون الحياة المنزلية وتتحمل مسؤوليتهم معايا يعني لأن ما حد معايا في البيت فده له سببه لكن أنت يا أيها المسلم لما تأبى أو تجد في نفسك حرج من أن تتزوج من أرملة أو مطلقة طبيعلا بقى شوية لما أنا مش هقول لك أرملة ولا مطلقة هي بكرة هي لكن لما تأبى أن تتزوجها ان كانت أكبر منك ومش أقول لك بخمستاشر سنة زي النبي صلى الله عليه وسلم لا يا سيدي بأربع سنين بخمس سنين لماذا لما تجد الحرج في نفسك في فعل هذا وقد فعله من هو خير مني ومنك ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت هذه المرأة التي تريد أن تتزوجها أكبر منك صاحبة خلق وصاحبة دين ويعني يعني زوجة صالحة وعرضت عليك فلما تأبى الزواج منها فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في مشاجره بينهم فمالا يجدون في انفسهم حرجا حرجا ما تلاقيش في نفسك حرج في تطبيق السنه ولا في تطبيق القران ان النبي فعل ذلك فانت ليه تكون محرج من ده ده انا مش بقول لك بخمس سنين ولا ب كده ولا حاجه وترفض الراجل دايما يحب يتزوج اللي منه ويا منه بقى ويا سلام لو بينه وبينه 10 سنين سبحان الله العظيم ممكن تكون أصغر منه بسنة واحدة بسنة واحدة وما فيش تكافأ في العقل ممكن تكون أصغر منه بعشر سنين وما فيش تكافأ في العقل المهمة الكفء العقلي،, الكف العقلي والديني الديني أولا طبعا سبحان الله العظيم فبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الشاب أمرك بالزواج قال لك فاذفر بذات الدين ما قال لكش وان كانت أصغر منك فلا بأس ما قالكش انا طبعا مش بقول أن اللي تجاوز من الأصغر منه مكروه ولا حرام لا طبعا بالعكس ده جميل جدا بس أنا بقول يعني لو عرضت عليك واحدة صاحبة دين وهي أكبر منك أرجو أن تجد حرج في نفسك من أن تقبلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أدي حاجة من الحاجات اللي احنا بنحرج منها لماذا الحرج من القرآن والسنة طيب تعالى حاجة ثالثة حاجة ثالثة تعال فيها فخلينا في الجواز ودي هتزعل الأخوات شوي أخت الفاضلة لما تجدين في نفسك حرج إذا تزوج الرجل عليك كده بقى أنت عمي شام دخلت في منطقة الخطر والألغام وربنا يسطر عليك وعلينا وكده يعني لا يا جماعة للأسف الشديد هذه هذه سنة وهذا شرع الله ولن نجامل في شرع الله سبحانه وتعالى طيب آه ليه يا أخت الفاضلة بالراحة كده وبهدوء يعني بهدوء وبالراحة كده احنا بنقش الأمر بالراحة تعال كده لما تجدين في نفسك الحرج من أن يتزوج زوجك عليك وقد فعل ذلك المصطفى والصحابة وهي سنة آه هتقول لي وهو يتجوز علي ليه وانا يعني عملت له حاجة أصرت في حقه مش عارف ايه الكلام ده لا ما هون بقوله هو انت ما أصرتش في حقه والرجل أحب أن يتزوج أترضينها له في الحرام أكيد لا بس كمان انا بقول للرجال حاجة يعني انت ما تجيش تقول لي أنا عايز أعدد وعايز أتزوج امرأة ثانية وثالثة وربعة وأنت أصلا لاست قادرا على ذلك لأن التعدد ده بضوابط يا أيها الرجل يا رجل إذا أردت أن تعدد فعدد بضوابط ولا حرج عليك في ذلك ان شاء الله ان كانت الضوابط والشروط متوفرة وأبرزها العدل طبعا الباء من استطاع منكم الباءة فليتزوجين نبي كانت بتكلم على أول جوازة إيه هي الباءة؟ القدرة المالية القدرة النفسية القدرة الجسدية القدرة العقلية ها؟ القدرة المادية طبعا قلناها آه إذا بقى أنت حبيت تعدد تانية وتالتة وربعة لازم يكون عندك قدرة مادية تستوعب هؤلاء هذه البيوت التي ستفتحها ولازم تكون قادرة على العدل او اتفضل واحدة على واحدة اذا توفرت فيك شروط التعدد فعدد ولا حرج ولكن اذا لم تتوفر الشروط فلا تعدد ليه لان النهارة يجي لي واحد يقول لي انا متجاوز يا مولانا وعايز اتجاوز التاني وامراتي مش موافقة زعلانة مني وعملها خناءة وتقول لي انا يا الجواز مش عارف ايه والكلام ده حرام يا مولانا اقول له انت بانت يعني عايز تعدد ليه اقول لي ما في الشارع يا مولانا وانا بجيب حاجة من عندي أقول له بتصلي يقول لي يا الله يا بولانا بس أنا بصلي أيام وبقطع أيام يا أخي اضبط يعني اضبط الفرض الذي بينك وبين الله التزم بشرع الله في كل الجوانب ما تاخدش اللي, اللي على مزاجك وتسيب اللي على مزاجك يا أنا بقوله انا مش ضد التعدد بالعكس التعدد سنة بالعكس إذا أنا بتكلم عنها النهاردة لأن في ناس بيجدوا حرج من تطبيقها وخصوصا النساء بس أنا بشدد على الرجال عايز تعدد عدد يا أخي ولكن إذا توفرت فيك الضوامط التي تعينك على التعدد ما عدا ذلك فلا فلا لأنك تعرض نفسك للتهلك بالتعدد هذا وتعرض غيرك الزوجة التي ستأخذها هذه الأولى حتى فإذن يجب أن لا تجد المرأة حرج في نفسها إذا قرر الزوج أن يعدد بس بشرط أن تتوفر فيه شروط وضوابط التعدد هذه أمره كمان للأسف الشديد المسلمات يجدنا في أنفسهن حرج من تطبيقه طب أمر ثاني أمر ثاني برضو المسلمين بيحرجوا منه للأسف الشديد وهو من شريعتنا وهو من شريعتنا ايه هو الامر ده؟ الامر ده ان الرجل الرجل يعرض ابنته للزواج ايه ده؟ لا لا لا كده انت يعني بص بقى زودتها خالص معنا النهار ده وإحنا ما تعودناش منك على كده لا انا اقولها شرع الله سبحانه وتعالى ليست فيه مجاملة ليه الرجل ما يعرضش بنته للزواج؟ إيه يا عم؟ انت عايز نرخص البنت انت عايز يجي في يوم الأيام يقول لها ده ابوك اللي رماك علي انت عايز ترخص بنتي ولا إيه؟ لا يا أخي ما هو انت حضرتك مش هينفع تعرض بنتك للزواج إلا على رجل صالح يستحقها صاحب خلق ودين الذي وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنت ما ترحش تجيب واحد من الشارع وتعرض بنتك عليه وتقول له خد تجاوز بنتي لا لا يجب أن, يكون يجب أن يكون صاحب خلق وصاحب دين ولا تتحرج من ذلك على الإطلاق ليه قد فعلها الفاروق عمر بن الخطاب حينما تأيمت حفصة ما يتزوجها فعرضها على عثمان فسكت فعرضها على الصديق فسكت فتزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم طيب ليه سكت أبو بكر وعثمان؟ بيرفضوا حفصة أبدا ولكن هم كانوا يعلمون أن النبي يريدها لأنهم كانوا سمعوه مرة كان يسأل عن حفصة فسكتوا لأن النبي يريدها آه فعلها, بن فعلها الرجل الصالح مع موسى عليه السلام قال له إني أريد أن أنكحك, أنكحك أجوزك بالبلد كده ها أجوزك إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين بس بعد ما تأكد أن موسى صالح أن موسى نبي بعد أن تأكد أن موسى صالح طيب واحد يقول لي بص بقى أنت جبتوا لنفسك المثالين اللي أنت جبتهم لنا كانوا, كانوا أبهات البنات بيعرضوها على أنبياء واحد عرضها على سيدنا موسى واحد عرضها الثاني على سيدنا محمد أنا أجيب لك نبي منين بقى عشان أعرض عليه بنتي ده أنا لو لقيته أجيبه له لحد عنه لا يجوز لك أن تعرضها على الصالحين من الأمة ولا يكون أنبياء لأنه خلاص ما فيش أنبياء بعد المصطفى دليلك دليلي سعيد بن المسيب سيد التابعين كان مرة كان هو يعني بيلقي درس في مجلسه وكان يحضر معه تلميذ يعني رجل يدرس عنده شاب يعني ذكي ومتفوق في درساته فافتقده هذا يعني سعيد بن المسيب افتقد هذا الشاب ما بقاش مش لاقيه بيحضر فسأل عنه قالوا له سكتو ماتت فقام سعيد بن المسيب باخذ ابنته بنت مين بنت سعيد اخذها وعرضها عليه قال له اني اريد ان ازوجك ابنتي يا الله عرضها عليه أيوة بس بعدما تأكد ان طالب علم مجتهد وشاطر وناصح وزكي وعلى خلق وعلى دين فأنت حضرتك ما تروحش تعرض, لنفسك، تعرض لبنتك على أي واحد بالشارع وخلاص لا تجد الحرج في نفسك أن تعرض بنتك على صاحب خلق وصاحب دين لا حرج في ذلك على الإطلاق بفضل الله سبحانه وتعالى والأم لا تجد حرج في ذلك أيها الأحبة الكرام طيب جميل جداً. يبقى ده أمر لا يجب أن نتحرج منه لأنه في ديننا. لأنه في ديننا. والأمور كثيرة أيها الأحبة الكرام. كثيرة أول حاجات المواقف اللي إحنا بنتحرج منها في تطبيقها في الشريعة بتاعتنا. زي إيه؟ زي مثلاً أحياناً بنت تكون مش محجبة. يلا يا بنتي بقى ربنا يكرمك الحجاب فرض تحجبي. ها؟ تقول لك مش هيليق فيها. <تصفيق> سلام. يقول لك ايه ده ايه التخلف اللي انتو عايزين ترجعونا فيه ده يعني يا جماعة الناس بتتطور واحنا في القرن ال وعشرين وانتو تقول لنا حجاب سبحان الله العظيم واحد نيجي نقول له يا سيدي اللحيته سنة يجب ان تلتحي امر النبي فيه خمسة احاديث اعفوا اللحة ارخوا اللحة وفر اللحة اطلقوا اللحة احاديث كثيرة تيجي تقول لك وفين الدليل هو يعني النبي قال كده هو الحديث ده صحيح ولا ضعيف هو يعني في حين ان لو قلت له لو انا قلت له الدوله صرفت لك مكافاه 5000 جنيه مش هيقول لي بسبب ايه ولا من حلال ولا من حرام هيجري فين اروح اجيبهم منين مش عارف ايه الكلام ده كله سبحان الله العظيم طب انا بقول لك النبي قال اعف اللحى ارخ اللحى وفر اللحى اطلق اللحى ها قال, قال كده النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كلها صحيحه طب انت ليه ما بتطبقش ده ليه ده مش هتليق عليها يا عم الدين مش شوية شعر دين المعاملة يا عم الدين في القلب ونسمع بقى كلام من هذا وهم اصلا مش عايزوا يطبقها ليه لانه محرج خايف ان شكله يبقى وحش انه مش هتبقى, مش هتبقى ليقى فيه يا سيدنا انت انت لو ساعت لارضاء الناس في صخة الله ربنا هيسخط عليك الناس وهم اصلا يسخط عليك ولو انت ساعت ان انت ترضي ربك لو ساعت انك ترضي ربك حتى لو الناس غضبوا عليك ربنا هيرضى عنك ويرضى عنك الناس انت مالك ليقة ولا مش ليقة يا اخي طبق سنة المصطفى قصر ثوبك قصر توبي عمش بجلبية قصيرة ايه ده ازاي وبنطلون قصير ايه ده يا مولانا اللي انت بتقوله ده شكل مش هبقى حلو يا مولانا شكل مش هبقى حلو خالص شكلك ايه بس وبتاع ايه يا سيدي دي سنة سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا من الأمور الأخرى التي يجد المسلم الحرج في تطبيقها ولا حول ولا قوة إلا بالله إيه هي الأمور دي ما يعني أنا بس, إدي بس إديتك أمثلة في, في تطبيق هذه يعني في أن هذه الأمور يعني بعض المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله يجدون الحرج في تطبيقها وبعدين تقول له السبب يقول اللي انتو بتقولوه ده عايزين ترجعونا للتخلف 1400 سنة الاشياء اللي انت بتقولها لي دي عادات كانت تصلح للمجتمع البدوي ولا تصلح لنا الان احنا دلوقتي في التحضر والتمدن واحنا و... دلوقتي يعني سبحان الله العظيم احنا دلوقتي طلعنا اه... طلعنا الفضاء الخارجي و... وشفنا المجرة واكتشفنا الذرة وانتو كنت تقول لحجب وانقب و... ولحية و... مش عارف جواز ايه وتعدد ايه ده التخلف اللي انتو في ده يا اخي يا اخي هذا د الله. هذا شرع الله لا يجب الحرج منه خلي وبعدين دلوقتي طالع نغمة جديدة إيه؟ إن المسلمين الذين يخالطون الغرب المسلمين الذين يخالطون الغرب يجدون حرج في أنفسهم في تلاوة آيات القتال التي جاءت في القرآن الكريم السلام ليه؟ لحسن يقول الإسلام دا دين دموية يعني نشل لكم الآيات من القرآن والإيه لا أنا أستخدمها في موضوعها الصحية يعني أنا مثلا مثلم ومختلط بالغرب وفي واحد غربي عايز أدعو إلى الإسلام مرحش بأقول له إيه مرحش أقول له إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص لا في هنا فقه الدعوة أقول له يا أيها الذين أمنوا لا تقنطوا على أنفسكم من رحمة الله يا ايها الذين آمنوا لا يعني ايه ايه عدم القنوط من الايه من من رحمه الله الله هي هي الايه راحت الذين امنوا يعني سبحان الله العظيم يا ايها الذين امنوا واستغفر الله الواحد نسي والله سبحان الله العظيم ا صرفوا على انفسهم لا تقنطوا من الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحان الله العظيم فأنت يلا أصرفت على نفسك من الذنوب والمعاصلة تقنط من رحمة الله دي آية أستخدمها في الدعوة خلاص عندما دعيته وأسلم ودخل في الإسلام وتمكن الإسلام في قلبي أقول له باء إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص شفت إزاي لكن في مقام الدعوة أقول له يا أيها الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اا يبقى خلي بالك يبقى خلي بالك لكل مقام مقال لكن عشان ابقى محرج في قراءه ايات القتال قدام الغرب لا لا ولا كمان انا مش محرج ابدا ده دين ده قران ده شرع سبحان الله العظيم اذا فلا يجب أن أحرج من تطبيق أي شيء في القرآن ولا في السنة أنا عايز أقول لك على حاجة إشمعنا الغرب مش بيحرجوا ما بيكونش عندهم إحراج في تطبيق أشيائهم مع أن أشيائهم تافيها يعني مثلا طريقة قصة الشعر طريقة اللبس البنت الغربية ليه مش بتتكسف ومش بتحرج لما تتبرج ويكون جسدها كله عاري ها ليه وإحنا بنستحي من العفة البنت النهاردة المسلمة يقول لها تحجيبي وانتقيبي تستحيي وتقول لك يا الشكل بتاعي ده مش ممكن لا, لا لا لا مش أنا لكن لو قلت لها طب البسي بقى الميني جيب والميكرو جيب والكلام ده آه هو كده هو ده التمام بقى هو ده التمدن هو <تصفيق> هي ده الحضارة الله إزاي الكلام ده أي تناقض هذا أي تناقض هذا أيها الأحبة الكرام هم الغرب ليه ما بيحرقوش لما يعمل نفسه فنان أوبرالي ويعد يصوت وي... ويعمل بصوته وكده أشياء غليظة الواحد ما يعني لو مش عارف والله العظيم ليه, ليه هم ما بيحرقوش من ده ها؟ وإحنا بنحرق من تلوة القرآن مثلا لو في الشارع أو في, في, أي... في المواصلات أو في أي مكان ليه؟, ليه فإذن لا يجب الحرج من القرآن والسنة أيها الأحبة الكرام لا يجدوا لا يجب الحرج إطلاقا بالعكس نحن عزتنا في القرآن والسن قواتنا في القرآن والسن أصالاتنا في القرآن والسن شخصيتنا في القرآن والسن هوياتنا في القرآن والسن إذا حدنا عن, عن القرآن والسن هلكنا إذا حذنا عن القرآن والسن هلكنا والعياذ بالله فإذن أيها الأحبة الكرام يجب أن نتحرج من تطبيق القرآن والسنة ليه حتى يكتمل إيماننا ده ربنا أقسم قال لك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجنوا في أنفسهم حرجا مما قضيت خلي بالك في أنفسهم حرجا مما قضيت آه ويسلموا تسليما شوف ويسلموا تسليما دي مش لسه ما اقتنعتش لما بأقتنع أصلي هيبقى شكل مش حلو مش لايق مش لايقة تخلف مدنية ده ضد المدنية ضد الحضارة ضد اللي مش عارف إيه نفعش الكلام ده إخوان ما ينفعش أبدا أنت مسلم أنت مسلمة كلنا مسلمون فلا يجب أن نتحرج على الاطلاق في أن نطبق شرع الله زي ما هم الغرب والكفار لا يتحرجون من تطبيق من تطبيق أفاعلهم وقد وهي أدفه بكثير وقيمتها أقل بكثير من تطبيقها لا يجدون الحرج في ذلك ونحن أيضا لا نجد الحرج في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ممثلا في القرآن والسنة نهار دا لما نجي الندي بالاختراط يجي واحد كده من اللي يسمونه من يقول لك يا أخي بلاش الكلام ده بقى قدام الغرب ليقول عليك متخلف اختلطت إيه اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي الناس طلعت الفضاء وانت عملت قول لي ما فيش اختلاط والاختلاط لا يجوز الله. أيوة الاختلاط لا يجوز النبي قال إياكم والدخول على النساء قال رأيت الحمو يا رسول الله الحمو اللي هو قريب الزوج أو الزوج فقال الحمو هو الموت لما أمر نبوي ييجي يجب أن لا نتحرج من تطبيقه على الإطلاق أيها الأحبة الكرام فقط أردت أن يعني أركز على هذا الأمر حتى يعني نبحث عن الأمور الأخرى التي قد يجد الإنسان حرج في نفسه في من أن يطبقها حتى يركز عليها ويعرفها ويطبقها بدون حرج بل ويعتز ويفتخر بأنه مسلم ينتمي لهذه الشريعة الربانية الشريعة التي لم يضعها بشر أي شريعة بيضعها بشر بيعتليها النقصان لأن البشر ناقص البشر النهاردة النهاردة عايش في مكان ومش عايش في مكان آخر فهو بيحط شريعة مناسبة في مكان بس مش مناسبة لمكان تاني لكن الله واسع كرسيه السماوات والأرض شريعته مناسبة لكل مكان لكل الأماكن لكل الشعوب لكل البلدان وده إعجاز تشريعه النهاردة الإنسان الذي يشرع هو يعيشه في زمان ولا يعيشه في زمان آخر عايز ستين سنة سبعين سنة مئة سنة لكن مش عايز للمئة سنة اللي بعدها فبالتالي الشرع, التشريع بتاع الإنسان حيتغير لكن الله يغير ولا يتغير وهو الحي القيوم وهو الحي القيوم فبالتالي شرعه صالح لكل زمان ما جيش بقى أحد النهاردة يقول لي ده الشرع ده كان ينفع مع المجتمع البداوي زمان لكن ما ينفعش معنا النهاردة لا ينفع شرع الله صالح لكل زمان ومكان لأن هذه هي رسالة الخاتمة إلى يوم الدين فإذا ده دليل قاطع على أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ويجب أن نطبقها ويجب أن نطبقها أعلم البشر بالبشر هو رب البشر الذي خلقهم فهو حينما يشرع يشرع ما فيه الصالح لكن التشريعات بتاعة البشر بتبقى فيها نقص بدليل أنهم بيعدلوا عليها بي هو المحام النهاردة بيكسب الأضية ازاي بيدور على ثغرات في القانون لكن قانون الله سبحانه وتعالى ليست, ليست فيه ثغرات قانون الله سبحانه وتعالى ليست فيه ثغرات على الإطلاق فالعز كل العز في تطبيق الشريعة والذل كل الذل في ترك الشريعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مما يطبقون شرع الله على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى بيوتهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الحكام حكام, حكام المسلمين يطبقون شرع الله في بلاد المسلمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني واياكم. ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته